والفجر وال... ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم وتمود الذين جاء وفرعون ذي الْأُتَاذِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَثَارُوا فِيهَا الفساد فأكثروا فِي الفساد ربنا رَبُّكَ ربنا ربنا إِنَّ ربنا ربنا ربنا ربنا وأن <تصفيق> ألا بل لا تفرمون اليتيم ولا وتأكلون الدور كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً وجاء ربك والملك وجيء يومئذ بدانم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 قاهو احد يا ادخل <تصفيق>